أعوذي الله من الله سبحانه الرجيم ويا قوم أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكثر بالله وأسلت بي ما ليت لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الرصاب لا درم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا, وأن ردنا إلى الله وأن المسرسين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأصوّف عملي إلى الله إن الله بصير للعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بها لكرعون العذاب النار يُعرضون عليها وزوا وعشيا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 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العبادة وقال الذين في النار بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخذف عنا يوما من العبادة أعوذ بالله أكثر بسم الله الرحمن الرحيم سورة وغاتر بصوت جهة وحالي مرة إلا أعيضة أخرتها للكوبات دعوين أعيضة أعصان مؤمن كهائه تبطئها دعوه لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي الرجل من آله فرحون يقصون إيمانه مرتن هم قال قوم قوم خيئه مالي محا دعاء أدعوكم عن الكويا ريا إلى النجاة بالبارح الجل ولا أكتب البال لهذان محا دعاء عنو عن حجتي الكويا أو تدرونني جنكم عليو يا ريسان إلى النار محا حرجت محا دعاء والسيارة إنكر أو كعجات بقوم كريه محا دعاء عنو عن الكويا رينكم عليو يا ريسان النار فوق في أن سرعون إلى خلقته إليه علاج ما هالطعيب وياك حرب من حيث سافر تدعونني وحسيسره وحدي وياك كان لأعصره وجه النار طعى ويتدعون إلى النار اللي يحوي النار تروحه وقلاه تدعونني وحدي وياك كان بالله وأشتكي به إلى أن أشتكي غصماً ما مخلوق انا أشتكي كردي إلى أن أتحول إليه ليس وسيغص نا لي عنده به مخلوق عن إلى أن علم علمه مخلوق عن علم أوره إلى أن أشتكله منه من أجل سوّاه صرف علم أوره إلى وحليه حض عياله ويا رسام كالمونامي وحديه لا إكفر بالله إلى فوق كبروت وأشتكي به إلى أن أشتكي وأشتكي كرديه ما مخلوق ليس لي أرسان يغسطه نين ليه مخلوقا إنو إلهي الشكلية يعلم ونقصه نين وانا عنقنا عنقنا الجنة ينسي يا ريه وانا أنبنى. أدعوكم واننسي يا ريه إلى العزيزي اللي لي غارك فهي حجيث الغتاري الدلود السباح ستان قبل نار إلهي لا تنسي حجيث أنكو يا ريه الجنة يسير ريه إنه ينسي يا ريه ينسي يا ريه إنما تبعونني واحد يقول يا رسان إليه حجية ليس له إنه الطرحين دعوة يا في الدنيا ولا في الأخرى واحد ياتي عن معه او حجة آشي الدنيا للدنيى أخرة منه هذه أ Свاتر دعوة ما لا يستيجال دعوة جعلنا الجيول في الدنيا ولا في الأخرى فينا لكما الجيول واحد يرسوا يا رسان جعلنا الجيول هذا ما ذكر أدونا إبوه أجميه ما يوحي بسر ما يوحي بسر مالي وهذا يا رسان لا جرم وهذا حقه إنما ستبعونني وهذا إبوه يا رسان إليه حجي سؤوه هذا عابي إليه هنا وإلهي الأخرى الله فيه ليس له منوي دعوة استجابة دعوة جعل ما أجميه في الدنياكم لا أجميه ولا في الأقار آخر يابدونكم منذ أن أجميه وهذا تقصوا وقلتوا وقاموا وارقبوا وأن ملدنا ما يشعرون نظرهننا إلى الله يوأخذ حاجة كوك وأنا المسترفين مات الله إلا هنه قدر وأنا المسترفين هو حد إلاه يجد به ويعجه هم إله أصحاب النار والصاحب النار النار يقول له يجريانا الساحب ليهون فستسكرون وغالا جيدة مرت فستسكرون واتصاصمتهم سنة ما أقول لكم حان الله وحاني بيش بيجي حاجاته في الوغاندهم لو حقل هذا هو كمسة الجيدة لأنه يحتوي على شراء ويقول روحه يقولون دون الحقين ويقولون دون محانه ياري هو محانه ياري هو وياري هو وقتها قمره كلي مركبان المؤمن هو إله الرميسان قال بيس إله ونوري ودوكا خير لك دو علي ويددكيس هو فيه جيدان ودون الشيطان باع جا عمتك أصدق فرعان أيها الدوستان يعويها فشاكت كورونا وادفة ما أقول الله سبحانه ما أنسى لله ما أنما أنسى أيها الذين تابوا يتصدقون تابيد هذا منك الرائع وهو فؤد هذا الفريق الجديد أو إذا إنك إلى واحد وصلنا بين صن كن نغلط وهو فؤد ومبندجية أمريه أهلك الله إله إذا ابن أهلك ومبندجنا إذا إذا من الله إله البصير وأركع ووجي بالعبادة اللهم إله ووجي إذا إنك إله ووجي إله سبحانه وتعالى وكرا يقمن شو قل دايمين توقاه الله مصينا دواتين ما دون كان صوم مرة في وحبيب عند سلنت أربعين لبيج حبيب النجاة توقاه الله إلى هذا إداري في مكر الشرق الأوسط ميان في فيه لا دوري فلا إنسان وتعالى وفقا للعين الإدارية شديد وحول لم لكن وتعالى الله فجاءت ما مكره فوحا يقوم مكراني فمن انت تقول له كيرا ليه وحاق وحاكود دقوه هاريريه يالي فرعون فرعون يدد في في حاف قرد عاي تقول العذاب العذاب كي اغصى ما وقل النار وات العذاب فيه النار ونارباه نعرضون لاوطا وبندقايا عليها بدوحة غدوة يو عشيه غدوة مجرم سهريه وعشيه مجرم كالضم ويوم المالين فتقومت على قبر جوكا ويكو عذابينه والنار ده اللي جينا يجينا هو يجينا دمغ ويوما تقوم الساعة مالته القيامة الداعي يقال للمرائكة مرايكة الحلوة لها أدخلوا جليه على شرعون أشد الأحداث شرعون يلتقي فيه على سك قدرنا وعلى جلي العنا الذن كانوا قالوا على هي النار يعرضونه علي النار بعض صح يجربه قدومه أشيام بق للجينة يجوا هل هذا ويوم تقوم وك قبره لبرقه وسعادته ويوم تقوم يقول الله للملائكه تيها وخذها يا ارسلوا الاله في الامر وحجر الثاني اشد العذاب علفكم ظفر وكل جهه لهذا الرصد اد وقت لا يتحجون صارمات يصب فكان كو اي رعي كان الجي دي في صار ان قبل كان رعي الجرد صار ان رعي الجرد وانبثاق الجرد نشبنا فانا ضمن المرج دي وقد صافنا ان انكم مصالحين ان ايدينا هينين صار انتم ملكين مغنونه كو ديل قيه ان حاجه من النار وحيره ناركم ما نجا عينيكن ممكن ان كان ويوينين ديالو ديالو تصع ديال الرسال ان بانين ما انت محمد نو قوانين او سدوا كحيسن امر قريب او احيانا من الاول وذكر في وقتك بس اشك تحتاجونا وقت كل دويا النار كتنا فيها قرب عطاء حدهن ضعف كل ها إن صلّى الله رعاً أن أبو إلين كأيّان نجعل صنعين فهل أنتم متيهم مقونون هو حق النجاد أي أو علينا من النار واحدة من النار سكمن قائل الذين استكبروا هي كل جواره هو أو محنى ركّه هيساي أو قليل ركّه هيساي أو مال ركّه هيساي أو الذين استكبروا قال الذين استكبروا فيهم إن إن كل دمانتن إلّي في النجوى فيها نار تبث لحجشها وفيها إن قوان قوائق وإن الله على بدنه نار من كل رجش إن الله علاه يقدر حكم بين العباس الضمائل يوقف القوى يوقف إن النار باله نافس القوى أهل الجميه يذكى من سانة جم الله فكون فيها إن قوان كر قال الذين إن إن كل فيها نار تبث لحجشها إن الله حكم بين العباس الى اينا الدنيا اقرحكم ايو واحمن صلى الله قبانكار مجر سوية هل كان سجر اينا ايه انا صرف اما يمثل قال النادينا في أي ما كيفوها تقوستان اي مالك النار هو النار في سجره وفاكدهن لخزانة الجهنمة مرايس الجهنمة خادمك الكائد ايه وفاكدهن ادعو ربكم ناقو يارا او ناقرية يخفف حافظة عنا an na hagen naga yo min hal mari mie hal mariin a sire nagafo marika ama nataasi nammaha na de were wi we gi mark hal mari in luukad daro narpa nagafo i no to ku na hemba maisi nka sore o ksha tai o we ple ku ma ya so ka ko stand yiri حال كنت وجدتين بلوينة وحكيهنة. قال الذين في النار والنار تدريه لسجل وحيقول لها في جهنم جهنم مرايتي تاخذ مينة يسيري ويدعوا ربكم صدقين وبري وخاصة هذا الصلاة الي يحنم حاجة نجا يوما ما لين يدعو قالوا مرايتي وحير لها اول مصر هين كاستينكم من انتماظوا فصلكم جذوشين جميعين الى البينات على العدل اشجرين على العدل دين حقها على الأدل. خسر قرر على قرر ام ام بس مين رفض شيء جديد كان في فتره قدائح وا سيد ليوم دي اهاني قالوا حيدن بدل ماهم في و نوتين حق حق او في القراره او كلا اي نوكن قالوا حيدن مرايتك مر ما داموا حق ايدي او ديدين صدعو اذن كو يار اذن كناي بري انا بري مين وما ادعوه المرايط هالكريم وما ادعوه الكاثير قلت ادعوه المعه إلا في الضرار إلا بعضين مريين من هالك درم بيكبر عيسى الالهي أجير من هيا ومغرم هيا بريبا ينس فقالوا فالغسل قالوا وحي لهم المرايط أولم تقب هل نعرف المسلم كوليه انيانا هاي سأتيكم انيانا اذين امنوا فصوركم بالبينات مايانا لا امنوا هجي الله على العدل ورسول الله وعضينا يسر وإلهي أنه صور منه وعضينا يسر مائلين كان قرآن حتى مائلين كان سرى عد وقرآنه وقرآنه وقرآنه قالوا وحيدهان أهل النار كروا نعم رسوس والنور كان وحقته الدينة قالوا تاة تاة تاة فدعو فدعو فدعو مره وما في لا تقول كأنك سر الله ولنتبلس يا يا الله فينا يا ربك الصوانة إلهي كشحبنا سبحانه وتعالى إن لقاعد برينا مدرسة قايسة درجة هقول لي جد وقال له هو كأنه إن أنا لا نصر وندر إن تصل أنا يولي منها آمن وإلهي في, في الحياة الدنيا هذا هو نشود فلا دليل يحصله سر الله ولنتبلس كمسلمين لا يمت صوابا قال يوم ويوم يقوم الأشيات. ما أنت قيامك إما خاسية لك إشتاجي أن ما أنت عليه هو جرجرية وإلا النار تثبت بعدين فسدت إلهه فوينز لأنها هي سفر وقبل بيان بدون كان إلهه وجوه إلهنا جاء يرى عصر يرى مجيب تفضلوا بأغلبنا أنا ورث إن أنا ننصر سبحانه بين تونة ااا تعبت تصلق تعبت حيث رأيكينا يسائنا خادر سوء لأولا نوحا قد عدونا الضتكا يقول إلهي سبحانه وسعلا يرسول كيسا في الديني النبيله الكبيري وإلهي بلق قال الله وسيئي إنا لننصر وصولانه فسوش نظر وعنقر قال إنه هلين ونوبرقاه أدوهم كبير قال النبيله النحوان والذين آمروا راعينا ونوبرقاه في ويوم يوم أعلم أن يكون في لا ينفع الظالمين يقول أن ينفعهم معجلسة للجال كيوب صار تحذر الجالسان صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى حي يريمه ولو محيلي ينقرض الله عناصر إليك سوقا إلهي سبحانه وتعالى للصق هذا الجنة يسير نحريك ولو محيلي ينقرض دار صنده إليه ناره ولقد أثينا موسى والله قد أثينا أولا موسى ما بالموسى الوجال وورثنا واندحل سنة بني إسراهير هيدا يسائل الكتابة كتابة كتابة وورثها باندحل سنة هيدا حاروي هنون وذكر حارويه انه وعيد يو هنون يو, يو وعدها وقلبها وقلنا وليا يو ويسوسيا اللي قولي لألباني فتح عقل قلبك فتبتنا الله إن حانو وصلت إنه عبدالله إلهي يوهي انه قوله إلا سبحانه وتعالى أدوني يا أخي للوضو وإنه كوبر قال إيه رضيك فرما انت وحادي غوض صعبت عضا وحن صايف سوف قال إيه تصدر هاتكيثون وعيد وعلي تصدر إما رعود الله الحق وستغفرت كم الله كويدي سوف لذنبك عليها ذنبك وطبثت تصدر الحمد رضيك على وطبع ذا إلهي تكدر يا سوف الحمد يجي سوف سبحان الله والحمد لله بل بالعشي جارنك الغنبية والأفكار جارنك وار وكثير من قد يدن السرحي في الواء و هذا المعيني المسيئي وذكر إلهي سبحانه وتعالى وكبر للجنيا وصوله صلى الله من المرحيان إنه يستفعر صبا سبحانه وتعالى هلين يمعنى بويد البابان إلهي سبحانه أصلى الله تعالى إصلا الله كلاهي وكلاهي وإلهي وزنبي عن برايا سبحانه وتعالى عيارها السبر كالكلاهي وحكملها الشرك الذكر للبدي القرآن القرآن كأنه سكّل بلي وذكر كان هو صريح أو صريح يعني تحنيذ للبدي استفسار للبدي وجعل للبدي وهاي تعطيك يعني تعرف إنه الصبر أو مصاعب ثانية مشاكل ثانية لبعض ثانية عليه الصبر إنه كل صبر أي كنيسة قلب يعني كل ما يسوسه نمرق قلبيه سنوارد أو إيمان جار أو إيمان كون عياله اي صبروا ترى إذا مركز قدرت بعد قبل سبحانه والسعالى والسولاهي نقول له انه صبر واحد دماء وراقه مو هو كعشة وحالها صبر ككيانه وقامل كاي ان سبحانه والسعالى انت اترى الاله ويدله هو برده. هو التصبيح لبده هو التحميل ده الالهي انه الكوح مددبه وليبه وقت لفضل قبلانه وبالعشيه وليبكه لولا صحبه يا لولا وقتيه جيري مقارح صباحة دي ايه قلبت يوم تصبر انه عز الله الح إلهي وهي هنا اخويه هو قال ان هو لينا اي او عاد واغانا حدو جادوريو وحق فتبت تصبر ايام واخو هذه بدون قor با شايره صرت بالي انه هو تعالى عندي وحن استغفر ربك الحمد لله الحمد لله العشي جيرنكا دم بيجي وله خارج جرين فوق. بجد جنون الضائع. كيأيتي الله عيال تيراي. دورين فوق الضائع. بدريل صور فان مدريلان. دريل كسر أصابع كلهم. في, في الصدورين ما في الصدورين. حافظ جاوا له إذا معها كل كبير الموية. كوا صوحة كله حال كوليا المدرية. قالوا زين وحاولت إله إنا تعاون كتالك إنا تعاون رميان إنا سول كتلاوة لرسول ليشك ما هو معه لباليقيه وحاجدونه مكجاريون محي شو محي رمضان نور قاو الله انالحق قدامه وحاجران مكجاريون باليقيه فانو بالله الله سبحانه وتعالى وصل المثل إلى كفرهم، أنت إلى ما أنجب، فقال ذين وحي شر له عز وجل سبحانه وتعالى عن كفرنا يروضنا قال إيا ربنا حق الديريان إلى كمان قالوا إن الذين يجادلون إن الذين قوى يجادلون ضار يشي عياش لها على إلى قوة ضار يدغير السلطان، أنت إلى قوة ضار قالوا رضان. ورغبانا سنواتا واليود في دول ديال حق الضادة من هاي الجدولة والسائنة الدينة دوليان دول ويبريانة الدوشو حق انه الضادة وقضنه هو الضادة ودعاية كفري بلاير ورائمانة يؤوكا انت في الدوره ماك ما في الدوره ما في الدوره حابوا يروا تحيي إلا كبل كبر مولين إنا إلهي رنايا والكتاب كسر راعان والرسول صلى الله عليه وسلم قط أيضا بيسكك بيه ما هم ماء عن الوار وجذور وحي الروان بالباري هو جارين قس كل يوحى الروان مجارين بالسماء جين تاعي له وصعنه لما هو الشيء كر بعالي سبحانه صلى الله عليه وسلم إسلام كار لز مجارين كران أو إلا جينتي يوحى وحي ولا نحرك قبعة ما هم ذلك الوحي يخلان ايه مجاري يوم ستعيد بالله الهي ما ينقر انه هو وصن على البصير الهي وامسه ما قالك بلان ايه عرق بلان الخلق السماوات كابور صوت والارض يا دولك أبور صور من خلق الناس ذات كابور صوت ولا كنا عكسر الناس ذات كابور صور على يعلم اسلامه واقوة لسنة لن سعينا يا الله سبحانه وتعبالنا دولك ما سينا الهي جاء أبور ريض يبقى عجيزه يأنه أبوريض هي وقتها مرهورة أول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هي وين تدخل يريرو سلرة الدرمة وحا يتفقوا من ديكي يارا جئيه تمر السعوين نوس السعوين سعو باللارو ولكننا كنا لا يعرف صاد نتكبرنا نقول نورجو وكوائده ينرى ونصر بحين كاروين ناسوا ينكرمها وما يستوي مصنينو أرع ما كان والبصير هي كان ينهر من كهو والذين امنوا وعملوا صالحات يا مصر انه وامان في اي حالة الفصالحة اللو الله يتخذ داري يا ولا كان الهي حاصن اي وحماده وقال لماذه الصميم اي وزنزل قليلا وحايا حذب ما تتذكره من انت انت انت انت وخدر ان انت ويرسل اللو الله يتخذ داري وإلهي زوانة وتعالى عركي, عركي وحق عركي والراعي وقل ضيانة والدمجر هي من إلهي سبحانه وتعالى أعين علم أولاهين صوره وقره عمل وينكث صميم وساعي فرع الله من بلال ما يكره السكناء والصابي الذكروا بنهانا قران صغير هي هي خير سبحانه وتعالى لي وهذا بهو اف عايز السلامان وافعال بنزو الى يثبت ذلك لو لم يكن من قالين الناس تذكروا علي محمد انت عبقريان وساعدت كتابي في اغرانيان و هي القايده الجامعه وزيرك ان سعد و امارات ظاره فيها شك ما يقوم دعايته شك مجد هل كان مؤمن كور. عمل ولكن اكثرنا كليه لذلك بدل ان قيامنا مره مثنى وقال ربكم لديه الوسوي وادعوا جبريل اسجدوا من الجبال اليبيه التي لنا فوق ليستقبل شكل لي ان الىات داخل او سوير كان بهذا قراننا ده هو هو حيالها إلهي سبحانه وتعالى وفروحه كهل علي أولي ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول آه ليس الشيء من على الله من الدعاء ما لم يسأل الله يقدره عاي ريكو حديثه هي حيوه وفروحا إلهي بريم هو أعرامي لأن المخلوق لكن إنه دفن بريم هيريا بعدين هو رحى وضفك إلهي وقلقى وقبل يبدونك يا رسوله رحى إلهي سبحانه وتعالى وقبل دفتك وقبل يبدونك ليس شيئا أكرم على الله من الجعل ما الذي يسأل الله يقضل عليك وقال ربك واجعوني واجعوني حتى يبلكم صرات البقرة مصر الله يضع إلهي سبحانه وتعالى واسلام استقنا وحكا قبل هنين بإلهي سبحانه وتعالى خير كورج عليها أيها وسوف تقوم بها فحال <سؤال> بارام بو فواني وان كوغو جعنان وان حجابي قلب لا يحسد الى سحان الحجت اوزبستان رباهم سايراي موجناي مرتا الى الله كبير والمركز الى الله لك ان يريدان يريد سحان الله كبير يريدان جو على وسني جنامو قريتوانو الى روحان الله ام رينس قبااني وون بلن قال على وسني اسد بلوك هذا برنامج برنامج واحد و انسان ينزلين تقولوا عائلات فوق <تصفيق> بريده في كبره يا سيد قولوا اني جاي بالداخل الله ايده قال لي وقت يا عالمي لكم لاييكم مين كبركم بقول الليل هاجين قول يا ربي لك الصرور في إلا الله واشاء الله ولا يرى والله حرر هناك إلهي وكهبينك إليك تبتنوا بيها لي وعليك اللي, اللي فيه إسان قلنا فتاك قلنا حايفة إسان وحايفة إسان دالت والنهارنا إلهي وياري مفترم مدعن حاجة من ديك سيما يصور دنيل جاري شقي إسان صفر إسان داتا قلان إسان مكامل فران إسان ببقاء إسان إن الله إلهنا لله بفضل وعتقد ان صاحبها على الناس دخلت الشهر انتقل الى قول امسي والله يطمن لا كل شيء ما يا ريت من لاينين بدنا نثبتنا وسع هذا كان يا مالك هذا ناين تقول انكم انتملوا الليل وانت عدوا لا ما شاء الله لا صح إن الله الذي يفتح على ما ولكن مع السلامات بتكبرنكم لا يكون يعني كل شيء زين لان المغني يصدر لي ثوين مجرصه بتكبر شوغليه وعليكم السلام ورحمه الله تعالى واحد مالو هي يمالك تذبغنك يا ربا سيدا يا ربا أغنبك واحفا إليك كجبتوه واحفا إليك يا ربا هنا وتعافي موقوف الكرام نذيك يا ماري نظر بها هل هل سيحول كورا إليه فلذيك أقعدوه أرقف وقود لكم جيس العام يا ابن قريسا وهل هبين كرياض الماء لذيه يصبح يبري داركم ماري يا ماريك إليك يا ربا اللي تذكروا فيه ماريك نكدغي فعادة يتبتقون من فضلينه أجهزتان ذلك يمكننا صايا الله وأن عدوث في نو وكا إبادة لك هلين يجب أن يكون مالا كا كرة مدعا المحبوب إذن سيد العابين وعليه تخانه وتعال خبكم كيمالك جهر سنة العبورين وكا إذن بالبارير روح وصاة حيث قادقين كل شيء مخلوق وانا ستعبوا لا إله إله حق وعبد المجرد إلا هو مهيد فعنا التفكير وحتل إليه في إبالي سبحان الله وقو إله كلا حريو مركل آليو محايدا قل عي إله إلا سألو غلى حسن سبحانه وتعالى كذلك السعصة كما أفكها أولئك وقال رأس يأجوبا سلولي يو إسوء إلهي وحسين أي مركل آليان كذلك السعصة يوفق الذين كفرو كو قالوا دعيتي لأي الله كذلك يوسف كل الذين كانوا الله كذلك كمان أفسك هؤلاء قوة اللوله يوسف كل اللي فيه الذين كفروا بعيات الله الذين كانوا له الذين كانوا الله عيسى لا يزحفون قوة في بيدو ثق إياه لله عيسى وارضه عرضي كف بيد يوم ثق قوة لله فيه يوحى فيه نار لله لا كذلك يفصلوا الذين كانوا بأي الله إلهي الذي سيويه جعله لكم إليك الزبثين الأرض بنت وفوقت لكي قرار أن يبدأ لكم إلا قاكم أستعلم والصماء أنا وفوقت للجناء ونصطف قاصة وإذا أنزولي وصوركم وإذن صور فأحصنا إلهي ونقص لي من الطيبات وحد معانا والجناء السنون حلالة حوص. مخلوق الوحن القنية لكم سمسكين بقال سبحانه وتعالى وحفظ الوحن عنه وقال انا مرض قريها ايا بغطها ايا بلائق ايا عن المخلوق انه وحن عنه فهيج ووحن عالب ترد ووح حرارة ووحن جلعسة وراق ينظر بان انا انه, إنه وكدوا المخلوق ذلكم الله سائلين يالك وانتو دورك اذا كان لقي سائل جناسان متحس ما يستعلن كل <سؤال> قوة قريبة من سقفنا ثانية مغلوب قوي ودنيا وحق ودنيا مثالي نواصل في التنواع والفضل كل بابل علم الجيوينو دار الجيوينو والحل الجيوينو نالوا جميع عليه سقف عليه سقف و ده صوريت بس دايد صحتن صورته بيان واخوك صو... واستوب وحسن... واحصل وكال... او قرانك واحوقا هو لو غاله اما على... كو هلك لوق لسه نوعه كملها وقريت شيء في عملته واعترى وحص وصوار... ديته صوره يوه هذا افار له 6 اهو واحد كده اخرى سنه وجال المستعصو وكال سملي وهو دنياكه لقد قرن خاصتنا في وركم مرقس قائدين جلي انت الى كل ورزقكم من الطيبات يلهي جمهور وتاخذ كل جاب يا ايها البرهدو الى يلوحا عنق الى الله انه بارئ وحنبيك كان عمياء انو حنولي انه وافجو انه بارئ من ادون ولا الكين الى وحيقه الى يسوان تروحا قصص وتهدرقوا بارئ لو كل وحا ايه خولو تعمل وحا عنو ورا عنا بركاتكم من الطيبات في كين وحالة سوشة لإذن سمية الله ومتك عبادة له كأول وقاله سبحانه وتعالى سيئ عبادين على سبقوا مضخين مرسل ورسل إذن أبو فتبارك الله إلهي باصر ريك إلهي باباركبلاً سبب العالمين عالم كوراً إلهي جاء أبو ريك بربائي إلهي جاء صر ريكو بربائي هو إلهي الحي كالنور خريق النور النور هدى النوران الدمتن wa hada qadana alamta marayna gilib daajib sabada ma gilib horlo kumajin oo balan ma gino innagu meel ma gino hayawan kumajira wax ka ma gino ka la ni khushay khar mustaha wa huwa aburaymahin daajib alqad balaay marahin raajal wajhli ila qamalah maayada hada ulaahay wari gubula hawo sifaat kan ulaahay wari gaaraha waxa ya لا إله إله حق مرضى عبر المجل هو المريان فادعوه إلهي قبري مهنة حالات قوبة نخترية للو إلهي الدين إلهي الحمد لله رب العالمين إلهي فقر اسم هذا إلهي كمهذية واحد من السين إلهي جساءه رب عم وتعالى الحمد لله أهل كبري فادعوه مهنة الحمد لله رب العالمين وعليه سبحانه وتعالى قولوا حاسة نبي الله إنها ديد إني ذا انا عبدالله الذين كوي تدعون عضوية رسال ومن دوله الهي استقذي اه غير فيها لما جاءني جوارد الله يقرها وارسلوا رئيبين كلامه الهي خلق سلوها ججي لكن دين محمد جريم وما كنت تذبين ما الختاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا مهجيبين من الشر جوارد الله يقرر ان انا عبد الهي غير لما جاءني البينات ملك عيات كان يدين كان يحلعان ايه تمدون من ربي حد ربي يقصر ووامثه وحرح عمرك أنا أسلمان ينشبني بانه قانا سلاده ينحب بالعالمين عالم كالربي فالسلسل الله عليه الصنو والسعاد إلهي بقى يقربه يقربه لما جاني البينات من ربي البينات كان آيات كان الجليل كان دينتا المسا يسمده ووامثه عن السلاد بالعالم هو إلهي الذي يوامثه هو ينعباره من صرار ويتكبره يوغالهي طبعا من نقطة ما درسك هؤلاء ما يبقى تقول سبحانه وتعالى ثم من علاقة ثمين يبقى شوه يجتنوا بها نقطة ثانية علاقة ليجت ثم يخرجكم الهي وينسوطة بسمع منكم اي اي اي اي او طور در ثم ثم لتبلغ ثم يبقى انكم لسبب القصّة الوجعش الوجعش أشد سوء أغلبهم يحاولون ألا يجس الوجعش وقت على كمال قوة والرجل هو أغلب جسّه ثامن قرن يحاولون أو ثامن قرن واصدّن كمروا كاردا صوت لا لم يصدّ ما أشد يقوله ثم لتفقون صلب المقصّان شيوخا وطلّف يسأنوا وكفّ الأولي خارجا من دعس المجاعين بعد دعس قوة المجاعين بعد قوة دعس يخلق ما يش. ثم لتكون صدر النقصان بسيئين سوى ريال كما نقول لك للمحاق دعية بعشر بالعرامة شوف ريال بالنقوان ومنكم محايدا كميدة من قوائد كميدة لتوافع العرقسان من قبل, قبل الشيخوط إياهم ورد القوانين ووئيانا ريال نقوان وحفران نقوان أي أدوث رأيك حاينك ولصدر لقوه أجل المصمم وعلاكم تعكرم ولصدر لقوه أجل المصمم واذكروا انكم تجورون ولا عليكم تعصى الصبح وغرسا الى ان تصلها وعلى يمينك يصافي فكرناي اكلها ان غرسان وعقل يلسن سبحان الله ينق عبور حجينكم من ادم با اجنها حجين لها ورعاده اني إنها تدح جدا سبح منه سامر لا حرب إله إليسو يابنينيش على سامر إليه وسمسدي له هو إله رب سبحانه وتعالى قال كاسا هالكبرت بورها بإلهي ويعابل هو إلهي الذي يوي يقرأناكم من من كابر أسلك اللي أبي أبيه ومن النطة لا يؤذب منيذها لبهايه ومن العلاقة تنبقى اكا يرى لي جاريره رحمك كله دهنه على الطبع ثم يقولين تكم تسلع سبحانه ونصوات صار ايدنكو يهيان وكي عن عالس وخطو اللي بانه ونصوات باعدنه الهي سبحانه ونصوات باعدنه فهو البغدون ثم يبقى كو منا يقولين جاهي لكتابلوا غير أغين أثقال فغين أثقال فغيرة الوقت ثم لتكون الشوقة إلى وندي ورياوي تظن قص شوقة رياض ومنكم يصعد من قبل قبر الشيخوخ عين تتوينه ندق نقطع الأحصن بين كمدها سبحانه وتعالى وتعال. ولا تبل غاجل المصمت خبص سبحانه وتعالى رأو الجلبويا لسالب يرتان أجل المصمت ولا علاق متعقل هو إليه الذي يكتوي يحيي ويميت كم خناري وحندي إلا إلا سبحانه وتعالى وحا نفسك يستغلونه يرئي وين وحا نفسك الله وينه يقول إلهي بحنط الجيد يأجي له وحا سأل الله ويد انت وحا نفسك إلهي بحنط الجيد فإذا قبض عمرته إلهي يشدكما أمرا يقول له تقود له خند أهوى فيقوموا بتاعها وحكا وابعا إلهي إنت إلاك بخرج وحاول بخرجين عرمت رأى يلاك بيهن إلاه ليهنك هو أننا السيدة يصرفون اللي قلد حق اللي يقصوه يقولوا اللي قلل يحيو شيبانية نصوه يحيو اللي, اللي دين أسوي كذبوا بنيا بالكتاب الكتاب ولمع أرسلنا الدين يقولوا هنسوه اللي من الله صدري فصلنا نصوه النار جدا ضدن باي يعلمون عقان دونة ضدن الوقت يعني عقان تحترين أي حقق عقان دونة يد وقتي بيح عقان دونة الأغرال غلوا في عناصم الله واجعان في اللي قلنا انت للسحراء والغلل يا waxaa xiranbaasna celeeligu jiraa malaayiligu jiraa filhamin biyo kul oo janaaru ku leexdha banidiray sawaxilnaar naar guday ba isterno lagu qoonaynaa oo mar diba ay soo baa dhaqjinay marra naar iyo dab ka hay aya lagu shiday iyo ciishnaay baa lagu shiday isjeeru wala shir xilliyaasiga han doon doon ba ما subhaanahu ta'ala garas man tahay hambaro man ba waxa uu xilligaas إذ وقتي ويحرباننا فسوف يعلمونا إذ وقتي ويحرباننا ألا غلالك سعانات ما يسعي مرتين لي وقنت الصايا وكانت يقنت الصحراء والثلاثين يسحبون لوجديز في الحمير في يتحور كل النارها ب لوجديز فما في النار النار جديه لغورنا ثم قتير وحلوود أنت الوجه اللهم يع أينما كنت تمشي او وجه إليه الحلوى الميتة يدويل إليه سكري كوا السكر لا قالوا حري ضلوا عن وان كنتم ما عرفنا وي يدلوا بلمناكم دهنا دهي وواليه ما ننهن بل, بل انا مش إنه إله اله شرك و سنت كذاف لا ما ننهن ندكو من قبل البري تقدمك شيئا وحا اله ما برج كذلك يدل الله القاهر كما عبد الله حولا كو عاصر يوجهه لقد سايو و حمد كذلك تفسر يدل كذلك لاكم بما كنتم تفكرون ولو ونارت مرسي للجريب أيسنا للغلاء ذلكم أداة فيناك إما كنتم صعبتكم فإذن قدوا عرّلين كنتم ناري إما كنتم أهان شعب أحيلان صبتر صفر حمرق وصفر حفلان قالوا إذنكو جوهات فرح ده ذاين الحقي إذنكو القهرار ومحقه كنتم صنعية كبر كيني واد كبر شهر آخر أيضا قدري في الضيامة أيضا وحعو الدون كان فرح وميلا لو فانا وهي انت الشيسر سناغ هل كات الله فرحا هل على الله قصلا هل الله رحيسا الدون هو حصل الميلا لو جال الله وحر الهي كشهد يسن فانا وسعاد تلكم ألاسينا و تلكم قفر كل عيه كما كنتم تفرحون فريحيني صاب في الأرض اللي كانوا حق وفرح بطلهم وكفرها الباطل الصوح يصبحوا وحا كفرهاي برغاني الحق حق العمد بفتح الجسم إنكم قالوا بعض الكتب حجج وإذا كنتم إيو تمرحون أيوة كيف الكيمي ثيرت هذا نار تلي من جري وعليكم أن أغوح نادوها الشيء تمرح ما رح أحاول يمردون صور للذكر عوجه أو متع حركة تدخلوا جنا أيوه هذه أبواب الجهنم خايفين حركة فوق فيها نار الجهنم تبيسو حباق مسوال متكبرين كل كبرياء دونك خيبر يقول يقول فصدر مطلب ان حمو كل مكونين لا ينحل وعبد الله حق يا الله وستر في حالك خير هو ما راني ادونك وجوغا اي اي وداروا لا بين فصدر وعبد الله حق نعدهم بركي وعبد الله أنا طاف أنا كادم كدي الله أننا قاموا القوانين أن كنت سيفوح أنا وياهم فيينا يرجع الناس من عريش أننا قمنا هم أنا يمظلي فيينا حاجة نجا والله قلتنا واندره من قبل كهورثا من محاكم إذا من قصتنا عريش قوان حاكم صني وعشان لو أستنكرت سورة ورانك لو وش هذه إن فض بلن أما إن فض كوالاب ومن المحكم لها ما لم يقصد عليك أقوى أنه خلق الصن أرث ول وما كان الصن الصن وما أهانه أو ما صقله أي سجعات يستوون عاير إسكلينيماز إلا بنا إلى إلين في سموي لا يرى أنت ليه محرمات كانوا عاير مخلوق مخوياك مخلوق أو شيء أقوله ليه أنا وساعه الصن وما وما صن فتكش وصوتورس أي سجعات عاير يستو سكان فإلهي جاء الله. أمر الله أمرك إلهي ملك ولماذا قد يبدل حقا حوالك الحقومة مرك إلهي أمر فيه سبحانه وتعالى ولماذا بذلك حوالك الحقومة وخسر هنالك وحاركه خسارة المبدنون تسيح البادل تلك فادل لو يلك يلك الله منعي أمري واشي جعالي إلي لكم لعجل فجنين كددين ألعن عام حرأيو يدين أبرو إذين اللي منها وقيل خوفك يا والله ما وعلى العنائق وكاثر الديك أنعمتها كلام الله وعلى الله يقرأ والله يجيل تاس الذي أريد أن يجيله الذين لهم قرب ومنها أنعمت حاجة يتأكلون عنفان هل كذلك سبحانه وتعالى الله الذي جعله يا لكم على أنعمت ذي يروا إذن منها ومنها قيل أنعمت حاجة يتأكلون وعلى الله kentasa ma hala kene waxa tabloogu ila yahkaro in kii yaale oo in koobada tabloogu cadaan cariyaha wajiga dheer waxa ka dhara si xidduurka marso safa alaabta gaariga mid iyo waxa mid istaagay balu kor jiray akaysi jiray oo hada fardaha ولتبلغ الغدث يجعلتان عليها أن أمتقوا بجيرة جارها حاجة تنضروا فيه في دولكم لغفا دمتقوا لا تتكوها أيها لا شاءوا رويينوا عابل لجيروا وكا حيثانا و عليها أيو عالثوتي جيرة جارهانا أيو عالثوتي في دولك استخدنا الله لنفق على الله وعالي لا بري و كان بطل و لكم حدان يجيها أن أمتقوا عاني هيدا إلي هيدفك هي هيدا إلي لغرت هيدا إلي ووكى بارك هيدا إلي ووكى انتظر ولسبب الغوب إلهي ينقو أبو رئي بن كسر ويستدو جارتان عليها أن عمتي أبجع لها حاجة تنفي في سجوركم وعليها وعلك تعمل ويريبكم إلهي ويمتصيها آيات كآيات إلهي الغوبة انتظر من عجبه انتاء آيات إلهي الغوبة صار إلهي ويمتصيب عليه عياها كرا ربنا تقول شيء اللي هو آية تدل على أنه هو عياك إليه كرا ربنا أسرانا قصبا ورونا قصبا والنفس نوسي أنفسكم أفران تفسروا نسني عياك بيساعد مير يعك أركين بالي جل جل نه اقسم أنك سأفعلن سأفعلك قانون عياه سبحانه وتعالى بور إن صاعب ربنا يديك جنتي باليه أولا إلهي ما أبور وإلهي ما صاعي ده كان مين السبعين يدوس في الأرض خلينا مين في المركز كيف استذكرها حاططه في الليل هو عرفوا من قبل هي جاء كوري كانوا فوار وحياء أشرف ودرن أكثر فوبلن منهم حققوا وعشذك ودرن هو سمعوا وعفارن في أرسل أرسل أرسل أميني أشاديني أرسل ثانية أبقى ثانية أدر أبلي سنة هو خبر هم أغنام مدر عنو يارحققوا ما كانوا فوق واي كات بلان و هو ما كان فلما اجاتهم رسلهم فلما وقتهم جاء فيايت ان يرسلهم بالبينات ماركا ادل ود جوي بين حد ماركا ورسلت و ليه هذين هذين يا مالكم بها فرح بما عند وهي اكثر نوعا يكون فرحان من العلم اي بيثلو الدين ما يساله وعديه حدون كان قائمين في شقاي سنايه واحد ولا كفر وحاقه وحا دغيو خيريه بهم ييق ما كانوا هاين أي كل جسدي يا مش لوجدي أرسله قد جاء أي كل دقيقة الله سبحانه وتعالى أو من على رب سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم قوة هرو وإله إله سبحانه وتعالى وحياه قوة ربها أقوى من شد قو قتارا في الأرض قواس فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فصل مكي ورثنا دين عد أدل عد رسلنا الله إله سبحانه وتعالى يو نرد أدل عد بين السماح واتن عندهم إلى العلف بمك مدينة وحكة سوش والثانية وهي أكثر وضعها أهل الثان وعلمها وعلمها وعلمها بكفر هنا وحاقة دينك هنا بمك مدينة وحكة جلسة وين بنيه إلهي نسم الله وحكة وحكة وحكة دغير كل عيب ما كانوا على كل جلسة جلسة فلما روبا على تخلنا جمالك عبثان قال أولا أعملنا بالله وحدة إلهي كريمان ربان وكفرنا وانكوكو من يساقل لما قلنا الوحان اللي يستغى مشركون كل إلهي وإحلوه لك مشركين وإحلوه الإلهي يستغى وحوالسين جري ما أنت وانكبّل إنه قنّ إلهي كريوان حوالسانه وحظنا ومعلك العذاب كأركام الله يقول صلى الله عليه الصلاة من صنعه ينفعهم من أنصعه إيمانه إيمان كل لما أهلقوا بأسنة ملك العذاب كان لك أركام ثم نصلى الله في علاج الدمية <سؤال> بهذا و خسره حاق خسره من ذلك هرك على كفنا جارة خسره و الصني لا يروع الدو على بركه لجمع بسط ثوب نصف دهر كسر جرسه غرق ريسه يجرسه هلك سرق جرسه ثوب الأقباط ما سكتوا روح دوان مينك علاج كأركانه عندهه بطاركان بعيدا ما نصل بهم و يلا يوانهون فلما أوباء سنة قالوا عملنا بالله وحده كفرنا ذلك لم يكن صعب فلم يقمها ان يمتعهم من انفعي ايمانهم لما حرباتنا ملك على النجاكن سنة, سنة, و... وسنة فروح <تصفيق> فروح سنة قال على الله والسنة اليه روح مرض السكراتيه لدمق ما نفال كان امم ملك اعاد كذا امم ضمان هل ملك البابين الى اكثر قول التواصل خاصه بواسطه اليه واوذر ربي الله في الصنوي قد خلص في علاج ادويه الضهر صار وأرسلنا كياؤه، فرأى مخصر ذلك مجلس، فردد سيدا كثرة كثرة من سياراته، نباته وغيره وغيره، فسولك صلاة، وحنجب له رسول صلاة الله صلى الله عليه القريش، من كان فيك هذا لا يمان تجاهن الدرا، من أستهنه وغبي يقعنه ووكاس وجنوم يقعنه ولهذا عن الدرا، مركز صحي ااا عصب من على مركازو رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظه لا وهو خيري عبد الله ما لا خفي عن فيتا كافعا عبد الله عبد المظلم ما لا احد له نوعا سهر بدن مركازو وهويري بعضهم ما سيغنسا قرطو ملحنيو ملحوان كان دغين صداد مال قرطو كو مال قت عصب كربن كتب رسول الله دي تعت لا محمد الحق كثيري كوشلاي رسول الله اقف وقبته وحي الى من هو داري عم انا كنت كنقوله سويت بدلي انا ابو جلال ملعم الله inaa min ka idin ku qoro balanay wadoog siin لكن ruuhan maqalayn waxaan sheecaan waxaan madinoo hadal keyeen wi ay ku sheegi jireen kaana waxaan ahayn laakiin ilinka iyoo yahab doonteen oo boqor noqdo boqortooyisu yimid inay taaymiyeen iyo boqortooyeen دك ككلا دك ابتاو لوه خبيتا وانا يراينا رسلانه وكذا وجال مقوحان كلي هي ماركا سوله دنا رسل القدره هوردروا كواقين الا لي غغار بين عاده فقولان د سيدنا محمد راهي حاميل كان هذا كان كتاب كان ديلو واز دوجين من الرحمن الرحيم لقيتو دجي الله الرحمن كينا انت الرحيم كتابوي فاستر لا قد ايه اياته اريز قرانا حلو ينزل عافيه كسو الزجاج ياللقاء الوهي ياللقاء العربت لقوم مبو اللي قدوا الاخرياء و القرآن يجيه يعلمون القرمي حلوه قدي و اللي قدوا الاخرياء قال له قال له و سيد اسماعيل اللي قوم يعلمون قال له كتاب من قرمي فالشيئة من حالوية فعرض أكثرهم هم لا يسمعون ان تجلسين بين كتابك او اصغرين بين المقال وقالوا واحد وتهان قروبنا قلوبنا نظ شيء اكيد متين دوله قد حدثت وهي دوله ان ما تروحنا حق قبل وفي ادهن ادهن نغ دخون وقله سبا دو دغ عرفي و مخقال كو ما ومن بيننا يوبينك حجاب انك يدي حجاب ينوض حيو كما اركن فعمل اننا عامل تصديم بالاجماع عمل فلع النبنا معاصرين عن دين يا ربنا من رسولة يسولة وماليان او اي كماذا عيس دين فرعا انك قادم سنضع كتلي والنسان والله واحد الشهده يشعني يا رندون يعني من عرب رايزي قرن قارن يسولة ومالك ورسولة وقالوا قريش قلوب هناك فيه كنسي في. قلبي قاننو دوال بفدح الجلال واحد inna allatheena aamanu wa 'amilu as-salihati lahum ajrun ghayru mamnun wa qila laa takhzaa an-naas wa laa yakhzaa an-naas wa qara'a al-qur'ana wa kadara wa in daya yuridun al-hijaba araqana kuma hakeena hijab bainahu dakhay sa'alina al-aamilu kullu haatin ilayhi huwa yujawibaan innaa anas سويذك واحد بدل النصر ليس تانو معلومة إلهي هو مبتكر فسأله واحد فاستقيم وتصنّع إلهي الله حجس وتصنّع إلهي قطّ صنّع وحش كفر لح إلهي يا موسى الله وتعوذ بنا إلهي يا مخلصين النقض إلهي يا كريج عاجز وتقصرون فيها أصلاً سين الذلوم هين إلهي هو يفسد إنه للمشركين كو وحلو ولا اللي قينا مشركين تواقوة لا عن ذكادة الدخنين فترين بالنصاصة القفل الذكادة الواسية عالية ومالوكية فعن ذكادة الدخنين سبحانه وتعالى اللي هو فيه ومشركوا فعقروا القفل ترين وعين اللي قينا لو يتونى ذكوة عن يأيمانين افطهر الثانكا واقوة ترين ودوينت صوت ليكين بندل الإسلامية لايه غدا نصوت كلمة دم دي قم باقوة عصلانا يا سيب برانا اتياس بالفوري والغربة إلهي العذاب اليو والذين كوه ليس من الزكاة استهرسان كاللهي للجلوب تا وهي كبهي لهاي وعمل كفائحها الله يوم ما هي وهم يوقوا بالآخرة آخره هم يوقفوا ويكوكوا بريمك إني اللذين كوه وعملوا صالحات أعماش ونالتنسن يوران كثاث ويري يصدروا سبعانا يترهيد يترهي يترهي اللهم حييرين أجل غير ممنون أجل أن تبعينا وجمعها بيليم ويجئوه دانو أجين كالو أجين كالو لكن آخرهم مجارب، لهم أجنة غير ممنوع، أجنة جوايز، والله أعلم.